فَنُطْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صُحْفًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَاجْعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ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 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا أشر أحده بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا ضل ودهوه مسودوه وهو قاضي أو مي ينشأ في وَهُوَ وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنا فأشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون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 إلا الذي فطرني فإنه سيهدين واجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم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 يكون الناس أم تو واحدة اللَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ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 وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصمم أو تهدي العمية ومن كان في طلال مبين فإنما نذهب النبك فإن منهم متقمون أو نري أنك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتذرون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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي سُلْطَانٌ مِّن مَّصْرَ وهذه الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلو لا ألقي عليه أسرة من ذهب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 ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُرْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ